بسم الله الرحمن لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط wala well رحمت <تصفيق> وسعدا بماتمنا والله على المسلمين ربك حتى يأتيك Oh Lord Oh <laughs> إلا أن عمت عليه وإذ المغضوب عليه قد نكر النبي more no. Hvala što pratite a uh...